وَإِذَا لقوكم قالوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا عضوا عليكم الْأَنَامِلَ من الغيظ قل موتوا بغيظكم إِنَّ الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حَسَنَةٌ تسؤهم وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنْ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم, أو يكبتهم فينقلبوا خاص